كيف الذهب يلبس ذهب ولله العجب صار الذهب تتجمل اشطلعاتها اكبر الهلاء كل حلاء بين الملا مثل الفرية حولها نجماتها زينها جنون وكل هون الا العيون تحقل الناس عند دقاتها سلم ومر يبغي السفر جاب الخبر هذا الوداع يبين من نظراتها وقف وخز راسه هز والقلب فز فأزت ولكن عيبها سفراتها لا يذهب خلق ذهب ولبس ماص. لا يذهب خلق ذهب ولبس ماص. انت تذهب يجرحك الترف لمسه يا بجديل لاعبة كل نسناس عليك خد يجرحه لو شمسة توه صغير قام يطلع بالعراس توه صغير قام يطلع بالعراس أمره وصل تسعة وعشرة وخمسة قالوا يحبك قلت أنا الحب إحساس. يحبك قلت أنا الحب يكفي من المحبوب نظره وهمسة قالوا تحبه. قلت خلوه يا ناس قالوا تحبها قلت خلوه يا ناس في لها المعلوق من عقب حمسة لشفتها ضيعت واصبحت محتاس وخليت وقت اليوم تاريخ خمسة المشاب